「ただ n ま a s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 يدبر لامر ما من شفيع الا من بعد إ ذ ن ه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 وكانوا يكفرون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 لآيات ل ق و م ي ت س و ن إن ا ل ذ ي ن ل ا يرجون لقاءنا ورضوا لقاءنا ب ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ر م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ط م ي ه اسماء الله الحسنى موسوعه ا ل ن ا ب ا كانوا يكسبون إن ل ذ ي ن آمنوا للعلوم الاسلاميه ه اسماء الله الحسنى وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر و استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م فنذروا الذين لا يرجون لقاءهم في طغيانهم يعمهون وإذا موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ا س م ا ك أ ل ل ه ا ل ح س ن ا إلى ضر م س ه كذلك ل ل زين م س ر ف ي ن ن ما ا ك و ا ي ع م ل ولقد و ن أ ه ل ك ن ا ا ل ق ر و ن من ق ب ل ك م للعلوم م ا و ا ء ت ه م ر س ل ه م ب ا ل ب ي ن ا ت و م ا ك ا ن و ا ل ي م ن و ك ذ ل ك نجزي ا ل ق و م م ا ل ج ر م ي ن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 ب ق ر آ ن غير هذا أ و بدله قل ما يكون لي أ ن ابدله من تلقاء نفسي إ ن اتبع إ ل ا ما يوحى إ ل ي إ ن ي أ خ ا ف إ ن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذب او كذب ب آ ي ا ت ه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 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أ ن ه م أ ح ي ط بهم دعوا الله, مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن ا جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما ن ج ه موسوعه إِذَا هُمْ ي النابلسي ا للعلوم الاسلاميه أَيُّهَا ا ن إ ن ب غ ي ك عَلَىٰ أ ن ف س متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ثم إ ل ي ن ا موجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كمائنا ن ز ل ن ا ه من السماء فاختلط به نبات ا ل أ ر ض مما ياكل الناس و ل ا ن ع ا م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 موسوعه ا ل ن ا ت ل ق و م ي ت ف ك ر و و ن ا ل ل ه ي د ع و إ ل ى دير ا ل س ل ا م و ي ه د ي م ن ي ش ا ء إلى ص ر الله ط مستقيم ذ ي ن أ ح س الحسنى ا د و ل ا ي ر ه وجوههم ق ق ت ل ج ز ء الاول ا أصحاب الجنة ه م فيها ا خ ل د و ن و ا ل ذ ي ن ك س ب و ا ا ل س ي ئ سيئة ا جزاء ت ب م ث ل ه ا و ت ر ه ه ق م ذلة م ا ل ه م من ا ل ل ه من ع ا ص م كأنما أ غ ش ي و ج ه ه م ق ط ع ا من ا ل ل ي ل م ا ل و ل ئ ك أ و س و ع ه ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن و و ي م نحشرهم ج م ي ع ا ث م ن ق و ل ل ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا ل ح س ن ك وشركاؤكم م أنتم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم, كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين ه ن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والارض امن أم يملك السمع والابصار ومن, ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر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 من يبدأ قل الله ي ب د أ الخلق ثم يعيده ف أ ن ا توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق أ ف م ن يهدي إلى و ع ه النابلسي ت ب ع أ و م ا ل ا يهدي إ ل ا م ي ه د اسماء يتبع ا ث ر ه م إ ل ا ظ ن ا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ي ف ت ر ى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولوا نفتريه ا ل فاتوا ب س و ر ة مثله وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان الذين قبلهم الظالمين عاقبة فانظر من ومنهم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 إ ل ا س ا ع ة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين و إ م ا نرينك بعض الذي نعدهم و أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أ م ه رسول ف إ ذ ا جاء رسولهم قضي بينهم, بالقسط قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إ ل ا ما شاء الله لكل امه اجل إ ذ ا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعتهم ولا يستقدمون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 ولون لكل نفس شركه ا ا ل ه د م لما ر أ و ا ا ل ع ذ ا ب و ق ض ي ب ي ن ه م بالقسط و ه م ل ا ي ظ ل م و ن أ ل ا إن لله م ا ف ي السماوات والأرض ألا إن و ع د ا ل ل ل ه حق و ك ن أكثرهم ل ا ي ع ل م و ن هو ي ح ي ي ويميت و إ ل ي ه ت ر ج ع و ن ي ا أيها ا ل ن ا س قد ج ا ء ت ك م موعظة قد جاءتكم و ع ظ ه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم فجعلتم, فجعلتم منه حراما وحلالا قل ا الله اذن لكم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 إلا كنا عليكم كنا شهودا إ ذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذ ر و ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء ولا أ ص غ ر من ذلك ولا اكبر, ولا أكبر م و س و ع ل النابلسي ا ل ل ه ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ك ا ن و يتقون ا ل ه م ا ل ب ش ر في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي وفي ا الآخرة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 وما ََ يتبع ََُِّ الذين ََِّ يدعون ََُْ من ِْ دون ُِ الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا َ يخرصون ََُُْ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصدا إ ن في ذلك لايات لقوم يسمعون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 قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إ ل ي ن ا م ر ج ع ه م ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم إ ذ قال لقومه يا قوم إ ن كان, كان كبر عليكم مقامي وتذكيري ب آ ي ا ت الله فعلى الله توكلت, فعلى الله توكلت فاجمعوا أ م ر ك م وشركاءكم م ث فَلَا يَكُنْ أ موسوعه ل ي ك م غُمَّةِ ثُمَّ ا ل و ا ب ل س ي للعلوم ا الاسلاميه أ ت مِنَ جر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 الحق م ن عندنا ق و ل و ع ه النابلسي ت ق و ل و ن ل ل ح ق ل م ا ج ا ء ك م أسحر ه ذ ا و ل ا ي ف ل ح ا ل س ا ح ر و ن قالوا جئتنا لتلفتنا ع م ا و ج د ن ا ع ل ي ه آ ب ا ء ن ا وتكون ل ك ك م ا ل ب ر ي ل في ل و م الاسلاميه اسماء ر ع ل الله الحسنى عما ي السحره قال لهم موسى قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر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 موسوعه النابلسي للعلوم ه ف ي ه ت الاسلاميه 「明日の朝に فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ, أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا أن الصلاة إلى قبله بمصر وبشر ا ل م ؤ م ن ن ي و ق ا ل م و س ى ر ب ن ا إنك آ ت ي ت ف ر ع و ن و م ا ل ا س ل ا م ي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 アメントの名前はあなたの名前はあなたの名 ن はあなたの名前は ه なたの الذي آمنت به あな ا の名前はあなたの名前はあなたの名前はあなた قد ق عصيت ب لفضيله وكنت من م ا ل س الدكتور ي ننجيك و م ب ب ن ل ك ن م ن وإن خلفك آية ح م ي راتب النابلسي س عن ا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 إلا ق و موسوعه ي ن لما ا كشفنا ن ا ل ن ا ب ا ل خ ز ي في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و م ت ا ه م إ ل ى حين ولو ش ا ء ربك ل آ م ن ي ه في ا ل كلهم أ أ ر ض جميعا ف أ ن ت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن إ ل ا ب إ ذ ن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي ي ه اسماء إن ك ت ي ل ل ه الحسنى الذين تعبدون موسوعه ن د ن النابلسي ك للعلوم ت أنكون الاسلاميه م ي ا س م ن دون الله م ا ل ا ي ن ف ع ك ولا, ولا, ولا يضبك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضد فلا كاشف له إ ل ا هو وان يددك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و ه و ا ل غ ف و ر الرحيم قل يا قل أ ي ه النابلسي ا س ق للعلوم ن ربكم فمن ا ه ل ا ف إ ن م ا ي ه ت د ل ن ف س ه و م ا ء ض ل ل ه ا ل ا س ن ى